أشهد أنه لا إله إلا الله أشهد أنه محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله عيّ على الصلاة Aan de fen, الله, الله اكبر الله, أكبر الله أكبر